إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نغموا منهم إلا أن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 صالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطل ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد.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 محفوظ